وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُبْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَ عَلَوَهَا الْكَبِيرَةَ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 لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تحصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلثنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بدنوب عباده خبيرا بصيرا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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتذ القبى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إِنَّ رَبَكَ يَبْسُطُ رِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أُوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقًا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَاضَهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا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 ولا تجعل مع الله إلا آخرة القافية هنما ملو ممدحورا أفأصلكم ربكم بالبنين والتخذ من الملائكة إنا فا إنكم لا قولا عظيما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 شَاءَ يَرْحَمُكُمْ أَوْ أَنْ يشأ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ ضَلَّنَّا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كَذَّبَ بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موكورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم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 أفأمنتم أي يخصف بكم جانب البرء أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أملتم أي وعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرجح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة ولقد كرّنا بني آدم وحملناهم في البرد والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وإِنَّكَ دُولَ يَفْتِنُوكَ عَلِيَ الَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلا أَنْتَ بَتَّنَا كَلَقَدْ كِتَّتَ أَقْكَنُ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَبْصَارِ لَوْ مِنْهَا صَابِرًا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَيْكَ الْكَذِبَ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُبَالِ الْفَجْرِ إِنَّ قُبَالًا الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ يِيمَّنُ عَلَى شَكِيلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُ وَأَهْدَى سَبِيلَهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَلَى الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 قُل لَّئِن اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هذا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۖ لَا يَقُولُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أَوْ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَلَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِهِمْ عَمْ يَوْ وَبُكْمَ وَصُمْ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمدعوثون خلقا جديدا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا به أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا